قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاترين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالكسط وأقيموا وجوهكم عند جِئْتُهُمْ وَادْعُهُمْ كُلٌّ يَصِينُ لَهُ الدِّينِ كَمَا أَبْدَأَكُمْ تَعودُونَ فَرِيقًا هَادَا وَفَرِيقًا حَقًّا عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ إِنَّ أَوْلِيَاءَ مَنْ دُونَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُفْتَزُونَ